بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المجالس وأن يجعلنا هداة مهتدين وأسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا وإياكم النية الصالحة وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته نحن في هذه الأيام بإذن الله عز وجل سنقرأ من هذا الكتاب المبارك عمدة الأحكام ما يتعلق بصدقة الفطر وكتاب الصيام وما يتبعه من أحاديث الاعتكاف سنحاول إن شاء الله أن نمر على ذلك مرورا قد لا نستطرد معه أو نطيل وسيمتد الحديث بإذن الله عز وجل على غير العادة بين الأذان والإقامة بعد أذان العشاء إلى إقامة الصلاة علنا ندرك شيئا بحيث نحاول إن استطعنا أن ننتهي في أربعة أيام إن استطعنا إن استطعنا فإن لم نستطع فخمسة أو ستة سنحاول ولعل اليوم يبين لنا شيئا من ال مما يمكن عمله نعم فضل يقول رحمه الله باب صدقة الفطر باب صدقة الفطر ويقال أيضا زكاة الفطر وإضافتها إلى الفطر ربما يكون ذلك كما هو المتبادر والله تعالى أعلم لكونها تجب بالفطر من رمضان بالفطر من رمضان فإذا صام الناس وأتموا الصوم ثم أفطروا تعين عليهم إخراج هذه الزكاة ويقال لها الصدقة صدقت, صدقت الفطر ولربما يقال لها ذلك لمعنى آخر وليس لدينا ما يمكن الجزم به أو القطع به في سبب في سبب التسمية وقد لا يكون ذلك من الأمور الهامة أفوا من الأمور المهمة التي يتوقف عليها معرفة الأحكام فنحن نستطيع أن نناقش وقت الوجوب متى تجب زكاة الفطر بغض النظر عن سبب التسمية هل يعود ذلك إلى الفطر من رمضان أو إلى الفطرة التي هي أصل الخلقة بمعنى أنها زكاة النفوس مثلا نعم كل ذلك قد لا يتوقف عليه لا يتوقف عليه معرفة معرفة الأحكام والله تعالى أعلم والغالب أنه يقال لها زكاة الفطر هذا الذي جاء في في غالب الروايات وجاء في بعضها وجاء في بعضها غير هذا كما في هذا الحديث فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة صدقة الفطر صدقة الفطر فيقال لها صدقة ويقال لها زكاة ولكن لا يفهم بحال من الأحوال أن الصدقة تقال للتطوع بل إن الزكاة سواء كان الزكاة الفطر أو زكاة المال بجميع أنواعه يقال لها صدقة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العمال الذين الذين يجمعون الصدقات بمعنى الزكوات كما أنه كما أن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم والمراد بذلك الزكاة فالصدقة تقال للفرض وللتطوع كل ذلك يقال له صدقة وهنا قال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة, صدقة, الفطر, صدقة الفطر فرض صدقة الفطر صدقة الفطر أو قال رمضان بمعنى أوجب والفرض وإن لم يكن مفسرا بالوجوب في كل الحالات فإنه يأتي بمعاني أخرى إلا أنه هنا يفسر بالإيجاب أو بالوجوب فراض بمعنى أوجب لأنه يدل على ذلك أدلة أخرى تدل على وجوبها، فقد جاء الأمر الصريح بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة بزكاة الفطر، وجاء التصريح أيضاً ب بإيجابها، نعم، كما ثبت أيضاً من حديث عمر بن شعيب. عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم أذا عند الترمذي وإسناده وإسناده حسن فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها وأمر بها وصرح وصرح بوجوبها وهذا يشبه الإجماع أي القول بأنها واجبة ومن قال بغير ذلك فهو قول شاذ مطرح لا يتفت إليه لا يتفت إليه ثم أيضا هذه العبارة على الذكر والأنثى على في مثل هذا السياق تدل على الإلزام والإيجاب تقول عليك كذا بمعنى أنه يلزمك أن تفعل كذا وكذا تقول عليك كفارة عليك صوم عليك دم بمعنى أنه يجب عليك أن تخرج هذا أو تتصدق بهذا أو أن تفعل أو أن تفعل ما ذكر والله تعالى والله تعالى أعلم وقوله صدقة الفطر أو قال رمضان وفي رواية أخرى من رمضان صدقة الفطر من رمضان فهذا يحتمل أن يكون المراد به نعم من رمضان الفطر من رمضان الفطر من ماذا؟ من رمضان يكون الكلام موصولا فالفطر من رمضان هو سبب وجوب هذه هذه الصدقة هي طهرة للصائم من الرفث وما أشبه ذلك من كل نقص يحصل بصومه متى تجب صدقة الفطر من رمضان فإن مثل هذه الروايات يحتمل أن, يكون أن تكون دالة على أن الوجوب إنما يكون بعد الفطر من رمضان وذلك بغروب شمس اليوم الأخير منه أقول أفطرنا من رمضان صام الناس الشهر وفي غروب شمس اليوم الأخير منه تجب وتتعين عليهم زكاة الفطر ليكون ذلك وقت وجوب هذه الزكاة ولو نظر الإنسان أيضا وتأمل فإنه يحتمل أيضا أن الفطر إنما يكون بالنهار لأن الليل ليس محلا للصوم وبهذا الاعتبار يكون وقت الوجوب هو يوم العيد يوم العيد قبل قبل الصلاة فهذه الرواية صدقة الفطر من رمضان تحتمل هذه المعاني أي قال يجب إخراجها إذا غربت شمس اليوم الأخير من رمضان ومن نظر إلى أن الفطرة إنما يكون في النهار وأن الصوم ليس محل لي و أن الليل ليس محلا للصوم قال إن الفطرة إنما يكون في النهار فعلى ذلك تخرج في يوم العيد قبل قبل صلاة قبل صلاة العيد نعم فمن مات على هذا بعد غروب الشمس على الأول وجبت عليه ومن مات قبل ذلك لم تجب لم تجب عليه الفطر من رمضان لأنه ما أفطر من رمضان لا زال لا زال يصوم ثم ثم مات بعد ذلك نعم وعلى كل حال الحديث يحتمل هذا وهذا من رمضان و هل يجوز أن تقدم عليه أن تقدم على يوم العيد أو على ليلة العيد على أحد الاحتمالين الآن بالحديث إما ليلة العيد وإما يوم وإما يوم العيد نعم الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من هذه النور أنها تؤدى قبل قبل الصلاة من يوم العيد لا شك أن هذا هو وقت أنه وقت الإخراج وأنه وقتها الذي هو وقتها ولكن هل يرخص أن تقدم عليه أو لا نعم هل يرخص للناس أن يقدموها على هذا الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وفي بعض الروايات كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم العيد فهل المراد بذلك أنهم لا يؤخرونها عن الصلاة أو المراد بهذا أنهم يخرجونها بهذا الوقت فحسب لا يقدمونها عليه ولا يخرجونها ولا يؤخرونها ولا يؤخرونها عنه. أما التأخير فواضح أنه لا يجوز، وقد جاء ذلك صريحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأن من أخرجها بعد من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي الصدقة من الصدقات، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر عند أبي داود. وابن ماجه بإسناد حسن فهي الصدقة من الصدقات أي المطلقة صدقة تطوع ولا تقع صدقة فطر مع أننا نقول لهذا الإنسان اللي أخرها يجب عليك أن تخرجها ولكنها لا تجزئه لا تجزئه وإن كان مفرطا فإنه يأثم وإن كان من غير تفريط كالنسيان والذهول أو ظن أن, أن أهله قد أخرجوها حيث أوصاهم بهذا مثلا أو نحو ذلك أو ظن أن الفقير جاء وأخذها لأنه أوصاه بهذا وضعها له في ناحية من الدار فتبين فيما بعد أنه ما أخذها كما يحصل الناس فمثل هذا يكون قد خرج وقتها لكن لا يجوز أن تبقى عنده ويتملك هذه الصدق ولا يخرجها نقول لا يجب عليه إخراجها نعم وإن كانت هذه لا تقع زكاة فطر لكن إن كان معذورا فإن الله تجاوز مثل النسيان تجاوز للأمة عن الخطأ والنسيان وإن كان مفرطا فإنه يأثم بذلك مع إخراجها بعد بعد الوقت ولذلك من المسائل المهمة التي يحتاج الناس إلى معرفتها وكثيرا ما يسأل عنها أصحاب الجمعيات الخيرية يقولون نحن نعلل للناس دائما أننا نستقبل الزكوات الزكاة الفطر إلى الساعة الثانية عشر ليلا مثلا من أجل أنه يمكننا أن نرسلها إلى الفقراء والمحتاجين يقولون ثم نغلق بعد ذلك فنأتي بعد العيد بيوم أو يومين ونجد سلكوات زكاة الفطر مكدسة عند باب الجمعية وأحيانا هم يجتهدون يقولون نحن لا نستطيع أن نستوعب هؤلاء جميعا أو أن هؤلاء الفقراء من مصلحتهم أن نقصط ذلك عليهم أثناء السنة فإننا أحيانا لا نجد ما نعطيهم فنقيها عندنا ونوزعها عليهم وهذا كله لا يصح فهؤلاء الذين وضعوها وظنوا أنهم بهذا الفعل قد ألقوا عن كاهلهم التبعة الواقع أن ذمتهم لا تضرأ كما أن هؤلاء من العاملين بهذه الزكوات أو بهذه الجمعيات إذا تعمدوا إبقاءها من أجل أن يقصطوها على الناس على الفقراء في سائر أيام السنة فإن ذمة المعطي وذمتهم لا تبرأ، لا تبرأ، لأن يجب أن تصل إلى الفقير. في هذا الوقت، إلا في حالة واحدة هي المخرج، هي المخرج، وهي أن تأخذ هذه الجمعيات أو من يعطي الفقراء يأخذ منهم وكالة، من من, من الفقراء بأعيانهم، يأخذ منهم وكالة، فيكون وكيلا عن الفقير. فإذا دفعت لوكيل الفقير فكأنها دفعت للفقير بخلاف ما إذا دفعت لوكيل المتصدق فكأنها بيد المتصدق وهذا يقال في زكاة الأموال أيضا الإنسان يجب عليها أن يخرج زكاة الأموال وكثيرا ما يسأل الناس يقول هذا فقير يعطيه إياه الآن سيتلفها لكن لو قصدت عليه كل شهر أنفع له نقول لي ليوكل أحدا من الناس هذا الفقير ثم يعطى له ذلك فيقصطه عليه فتكون قد خرجت من يدك أنت أيها المتصدق فهذا هو المخرج الوحيد الذي تبرأ به ذمة المتصدق وتبرأ به ذمة من يقوم على هذه الأعمال الخيرية ويجمع ويجمع الصدقات والزكوات نعم على كل حال ورد عن ابن عمر نعم في بعض الروايات أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده لاحظ قبل الفطر بيومين أو ثلاثة وعند أبي ذاود وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين تفسرها الرواية الأولى أنه يؤديها لمن ليس للفقراء وإنما للذي تجمع عنده من هو الذي تجمع عنده هو وكيل المتصدق الذي يوصلها إلى, يوصلها إلى الفقراء وقد جاء في الصحيحين وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها الذين يقبلونها معنى من هم هم الذين يوزعونها على الفقراء ليسوا الفقراء نعم وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين نعم وفسره البخاري قوله يعطون قال ليجمعوا لهم فإذا كان يوم الفطر أخرجوه يومئذ ولهذا فإن الأحوط أن تدفع لهؤلاء مثل الجمعية الخيرية أو نحو هذا ثم هؤلاء يعرفون الفقراء ويواعدونهم أيضا ممكن أن يأتي الفقراء إليهم بعد صلاة الفجر يوم العيد ويعطونهم ويعطونهم هذه الصدقات والزكوات قبل صلاة قبل صلاة العيد وفهم بعض أهل العلم مثل هذه الروايات أنهم يعطونها قبل يوم أو يومين أن هذا رخصة فتدفع قبل العيد بيوم أو يومين لكن إذا فسر هذا بهذا جمعت الروايات وفسر بعضها ببعض فإنه قد يقال غير هذا يبقى أن الإنسان يحتاط فيحرص أن يدفعها إلى هذه الجمعيات مثلا أو إلى الفقير قبل صلاة العيد أو يعطيها الجمعية قبل يوم أو يومين أو نحو هذا ويجوز أن يعطيها قبل ذلك لجمعية الإنسان سيسافر في منتصف رمضان فأعطى الجمعية وقال لهم إذا جاء يوم العيد أخرجوها عني هذه أو وكل إنسانا يخرجها عنه فهو بمنزلته هو بمنزلته فهذا لا يختص بيوم ولا يومين بهذا الاعتبار يعني وكيل المتصدق إذا كان يدفع ذلك في وقته لاحظتم الفرق والعلم عند الله عز وجل وقال في رمضان على الذكر والأنثى على الذكر قلنا هذه اللفظة على تدل على إيش؟ تدل على الإيجاب على الذكر والأنثى. فيدل ذلك على أنه يجب على الجميع من يكتسب ومن لا يكتسب إذا كان يجد ما يخرج والإنسان يخرج عن نفسه وعن من وعن من يعول فالمرأة مثلا تجيب عليها زكاة الفطر لكن هل يجب عليها أن تخرجها هي من مالها إذا كانت تملك عندها مال هو لا شك أنها إن أخرجتها من مالها فإن ذلك فإن ذلك يجزئها لكن الكلام من الذي يتعين عليه سواء كانت تملك أو لا تملك هل هو الزوج باعتبار أنه الولي والأب بالنسبة للبنت نعم أو يقال إن المرأة تخرج عن نفسها سواء كانت زوجة أو بنتا أو أما أو غير ذلك نعم فهل هي من جملة النفقات التي يجب على الإنسان أن يخرجها يخرج زكاة الفطر عنه وعن أهل بيته وقد جاء عن ابن عمر في الصحيحين أنه كان يعطي على الصغير والكبير حتى إنه كان يعطي عن أبناء سالم عفوا نافع مولاه يعطي عن نافع وعن أبنائه يخرج عن هؤلاء جميعا فالإنسان يخرج عن نفسه وعن أهل بيته ولو أن كل واحد منهم أخرج عن نفسه فإن ذلك يجزئه بلا إشكال بلا إشكال نعم وقال والحر والمملوك ويقال بالمملوك يقال في المملوك كما قيل في المرأة هل يخرجها المملوك بنفسه بمعنى أنه يكتسب كسبا يمكنه من إخراج زكاة الفطر أو أنه أو أن ذلك يجب على سيده الأقرب أن ذلك يجب على سيده لأن المملوك لا يملك أصلا المملوك لا يملك وإنما يخرج ذلك عنه سيده ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة إلا, إلا صدقة الفطر إلا صدقة الفطر ليس على العبد صدقة ما هو ما يجب عليه صدقة هو ليس في العبد صدقة بمعنى أن الإنسان كما أنه يخرج عن الزروع والثمار وعن أيضا الذهب والفضة من الأموال وعن عروض التجارة فهل يخرج عن الرقيق عن مماليكه هل يزكي عنهم نقول يحسبهم حساب المال مثلا 2.5% نقول لا ليس في هؤلاء المماليك زكاة لا يزكي الإنسان عنهم إنما يخرج عنهم فقط زكاة زكاة الفطر فحسب نعم زكاة الفطر فحسب قال صاع من تمر والصاع معروف يقدر بكم بأربعة أمداد معتدلة والمد معروف إذا جمعت اليدين الكفين نعم المعتدلتين فإن ملء الكف ملء الكفين هذا مد فأربعة أمداد يعادل يعادل الصاع الصاع أربعة أمداد يقول صاعا من تمر أو صاعا أو صاعا من شعير نعم صاعا من شعير وفي بعض الروايات كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعم من سلت أو زبيب زاد هنا الزبيب زاد الزبيب وأيضا في حديث أبي سعيد في الصحيحين كنا نخرج زكاة الفطر صاعم من طعام أو صاعم من شعير أو صاعم من تمر أو صاعم من أقط أو صاعم من زبيب فزاد هنا زاد الأقط نعم وفي رواية من ثلاثة أصناف صاعا من تمر صاعا من أقب صاعا من شير، فجمع هذه الروايات يفهم منه والله تعالى أعلم أنها تخرج مما يقتاته الناس وتقوم عليه معايشهم في مجال العادات الغالبة في البلد ففي المدينة كانوا يأكلون الزبيب والشعير والتمر والأقط وما أشبه ذلك ولكن هذا قد لا يكون طعام الناس في الشام نعم وقد لا يكون طعاما لهم في بلاد العجم فمثل هذا لا يدل على الحصر بحال من الأحوال هذه الأنواع المذكورة كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذا وكذا وكذا لا يدل على أن ذلك ينحصر فيه وإنما من كان طعامهم الذرة مثلا كما هو في بعض البلاد في العصر الحديث فإنهم يخرجونها يخرجونها من الذرة وهكذا كل بحسبه مما يصلح أن يكون طعاما وقوتا غالبا في مجار عاداتهم في ذلك في ذلك البلد والله تعالى والله تعالى أعلم ولهذا يقال في هذا العصر في بلادنا هذه مثلا أنها تخرج من الشعير الناس ما يأكلون الشعير وإنما يقال إنها تخرج من وين من الرز لأنه هو قوت الناس فلم يعد قوت الناس اليوم الشعير ولا الأقط ولا حتى الزبيب وإنما الزبيب مما يزينون به طعامهم وأما الأقط فإنهم إن أكلوا منه فإنما يكون ذلك على سبيل التفكه كما هو ظاهر أليس كذلك إلا من كان ذلك طعامهم هذا شأن آخر والله تعالى أعلم فعلى كل حال هذه الأصناف المذكورة لا تدل على الحصر لكن يمكن أن يفهم منها ما ذكر والله أعلم أو صاعا من شعير وأما القيمة قيمة الزكاة فإنه لا يجوز إخراجها وكل ما يذكر من الشبه في هذا فهو مردود بكونه واردا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الناس يقولون أو من من يقول بجواز إخراج القيمة يقول إن الناس الآن يحتاجون إلى المان وقد لا يحتاجون إلى هذه الأطعمة ويقول نحن نشاهدهم يجمعون هذه الأطعمة ثم بعد ذلك يأخذونها من هنا ويبيعونها من هنا فنقول إذا باعوها فهذا شأنهم هم قد تملكوها تملكا صحيحا فيجوز لهم بيعها ولكن نحن يجب أن نخرجها من طعام والله عليم حكيم فهو الذي شرع هذا والحاجة إلى المال كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يذكر ولم ينقل عن أحد منهم أنه أخرجها من المال ومن عرف أحوال الفقراء وعانى تلك الأحوال فإنه يدرك جيدا أن الأصلح للفقير ألا يعطى له المال مباشرة حتى في غير زكاة الفطر في الصدقات ألا يعطى ألا يعطى المال وإنما يشترى له بهذا المال لأنه بمجرد ما يقع في يده يبادر إلى إتلافه ولا يحسن التصرف فيه ثم يعاود المسألة والتكفف فهو غالبا لا يحسن التصرف بهذه الأموال فالله عز وجل عليم حكيم فإذا بقي عنده طعام يسد جوعته وعياله ويكفيه ويغنيه عن المسألة فهذا فهذا هو المطلوب والله أعلم قال يعني من يعني بن عمر فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير عدل الناس به عدل الناس بماذا نعم بالمذكورات سابقا صاع الشعير وصاع التمر عدل الناس به يعني حينما وازنوا بينه وبين البر والبر أجود وأغلى ثمنا نعم فعدل الناس به بمعنى أن البر نصف الصاع منه يعادل الصاع من الشعير أو الصاع من التمر في نفاسته وجودته وقيمته فهذا يعادل بهذا عدل الناس به جعلوه جعلوه عدلا له أو عدلا له عندما لا يفرق بين بين اللفظين نعم يقول فعدل الناس به من الناس من الذين عدلوا به الصحابة رضي الله عنهم ومن من الصحابة؟ ها معاوية قد يقال معاوية وقد لا يقال في رواية لحديث بن عمر عند أبي داود فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة كان صاع من تلك الأشياء قال عبد الله فعدل الناس بعد نصف صاع من بر هذه الرواية لو صحت فهي مفسرة تماما للرواية السابقة ولكن نعم حكم عليها بعض أهل العلم بالرد والضعف وأنها من قبيل الوهم من بعض الرواة هذه لو صحت تكون مفسرة فعدل الناس به أي أن عمر رضي الله عنه ذكر هذا ثم مشى عليه مشى عليه الناس ودرجوا عليه وجاء عنا بن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو من شعير أو نصف صاع من قمش فلما قدم علي لاحظ أو نصف صاع من قمح، فلما قدم علي رأى رخص السعر وين في العراق نعم فقال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء صاعا من كل شيء فهذا يدل على أن الذي وضعه أن وضع نصف الصاع من البر فرق بين البر والتمر والشعير هو من هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أخرجه أبو داود والنساء وإسناده وحسن لاحظتم من الذي فرق بين الشعير والتمر وبين البر على هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما جاء من أنه عمر فإن ذلك قد قد لا يصح وجاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين فلما جاء معاوية وجاءت السمراء وهي البر نعم، قال أرى مدا من هذا يعدل مدين يعني نصف الصاع بصاع والمد بمدين نعم وفي رواية فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كان هذا يدل على أن معاوية هذا الله عنه هو الذي فعل ذلك وبعضهم خصه بالبر الذي كان يؤتى به من بلاد من بلاد الشام نعم وجاء أيضا في حديث آخر عند أبي داود حديث عبد الله بن ثعلب عن أبيه مرفوعا إذا النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من بر أو قمح عن كل اثنين معناها أن نصف الصاع يكفي من البر والقمح والبر هو القمح نعم فهذا حديث آخر اسناده حسن أيضا صريح في أن البر ليس كغيره نعم وكذلك جاء أيضا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاءة مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم مدان من قمح أو سواه أو صاع من طعام وهذا أيضا بإسناد حسن فكل هذه الأدلة تدل على أنه يفرق بين البر وبين غير البر وأن ذلك ليس من صنيع معاوية رضي الله تعالى عنه بل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي اختاره الشيخ تقي الدين بن تيمي رحمه الله وتلميذه ابن القيم التفريق بين البر وبين التمر والشعير وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ثم ذكر حديث أبي سعيد كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما أشرت إليه آنفا قال فلما جاء معاوية وجاءت السمراء وهي البر قال أرى مدا من هذا يعدل مدين قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه والله أعلم نعوذ بالله. لا بصير على من غير رسول الله محمد علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدّم رمضان في يوم ولا يومين إلا ربُّكَ الذي يصوم صوماً فليصوم. وعن عبد الله عمر رضي الله عنهما قال: نجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعم في هذا الباب أو في هذا الكتاب كتاب الصيام ذكر في أوله جملة من الأحاديث ثم ذكر بعد ذلك باب آخر في الصوم في السفر وغيره أما الأحاديث التي صدر بها كتاب الصوم فهي تتحدث عن تقدم رمضان بالصيام صوم يوم أو يومين وتتحدث أيضا عن أن الصوم يناط بالرؤية صوم لرؤيته أو إكمال العدة كما سيأتي أو ما يقوم مقام الرؤية من الشهادة على ذلك وأيضا تتحدث عن السحور ومن أصبح جنوبا ما حكم صيام من أصبح جنوبا ومن أكل أو شرب ناسيا ومن واقع في نهار رمضان حديث تتحدث عن هذا وإن استطعنا أن نمر بها هذه الليلة إن شاء الله فعلنا طيب يقول كتاب الصيام الصيام معروف فهو بمعنى في اللغة الامساك وفي الشرع هو الامساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذه المفطرات بانواعها فمنها ما يكون من قبيل الداخل في الجوف كالاكل والشرب وما في معناهما مثل إيش مثل السعوط ما يكون عن طريق الأنف نعم وما يكون بمعنى ذلك حكما مثل المغذي لأنه يختصر عملية وضع الطعام في الفم والبلع والمضغ وكذلك أيضا هضم المعدة ثم جريان ذلك في الأمعاء حتى يمتصه الدم، فيأتي هذا هذه المادة المغذية التي تغنيه عن الطعام والشراب، إلا أن من أهل العلم من يقي من يخصص ذلك بالمعتاد، وهذا يحتاج إلى إلى نظر وتأمل. فإن مثل هذا الذي يقوم مقام الطعام والشراب هو في حكم الطعام والشراب فالإنسان قد يجلس عليه سنوات نعم، فقد يكون مما دخل وقد يكون مما خرج مثل الحجامة ومثل خروج المني بلذة ومثل منقاء عمدا وقد يكون بالجماع ولو من غير إنسان وهذا ليس مما دخل ولا مما خرج نعم فعلى كل حال هو الإمساك عن المفطرات من طلوع بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية وهذه النية الأقرب أنها تكفي نية واحدة في أول الشهر يستصحبها إلى آخر الشهر إلا إذا حصل انقطاع حصل انقطاع مثل مرأة إذا حاضت فإنها تكون مفترة فإذا أرادت أن تصوم بعدما طهرت تحتاج إلى نية جديدة للصيام ومن قطع الصوم لعذر أو لغير عذر سافر أو أفطر حتى من غير عذر فإنه لليوم الجديد يحتاج يحتاج إلى نية وأما إذا كان الصوم مسترسلا متصلا طيب لا يحتاج إلى أن يبيت نية في كل, في كل ليلة تكفيه نية تكفيه نية واحدة هذا في رمضان وفي غير رمضان مما يتصل فيه الصوم إنسان إذا أراد أن يصوم مثلا الأيام الست متصلة أو أراد أن يصوم شهرين متتابعين أو يصوم شهرا نذره أو قصد ذلك تطوعا أو نحو هذا فيكفيه نية في أول الشهر ويستصحب النية في سائر في سائر الشهر فإذا قطعت فإنه يحتاج إلى استئناف نية جديدة استئناف نية جديدة وعلى كل حال الصوم تعرفون أنه فرض في السنة الثانية من الهجرة إجماعا إجماعاً والنبي صلى الله عليه وسلم صام تسعة, تسعة رمضانات عليه الصلاة والسلام بالإجماع يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين لا تقدموا رمضان نعم يعني لا تقدموا شهر رمضان وقيل له رمضان إما لأنه لشدة الحر حينما نقلوا الأسماء من اللغات القديمة من اللغات القديمة كما يقال كما يزعمون أسماء الشهور فوضعوا اسما لكل شهر يوافق الوقت الذي وضع فيه الاسم في ذلك الحين فكان رمضان في وقت الحر الشديد فقيل له رمضان لهذا لربما نعم أو لحر جوف الصائم من الجوع والعطش نعم أو لأنه يحرق الذنوب أو غير هذا هذا مما لا فائدة فيه لا فائدة في تعليل التسمية رمضان هو اسم الشهر المعروف يكفي هذا لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه فليصمه لا تقدموه بصوم يوم ولا يومين لماذا؟ لئلا يزاد في الشهر لئلا يزاد فقد يقول الإنسان أنا أريد أن أصوم قبل بدء رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط. من باب الاحتياط ثم بعد ذلك يحصل المحذور وهو الزيادة في عدة الصوم فيكون بدل ما يصام شهر رمضان يصام مع تطاول الزمن يزاد عليه بعض الأيام والشارع احتاط لمثل هذه الأمور احتياطاً احتياطا عظيما ومن النصوص وكلام السلف في هذا العبادات رأى ذلك واضحا نعم وقد جاء أيضا في السنن من حديث أبي هرير رضي الله عنه مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم و. وضعفه آخرون حتى قال الإمام أحمد وابن معين إنه منكر وعلى ضعفه والذي مشى عليه جمهور العلماء قالوا لا بأس أن يصوم من شعبان ما شاء غير أنه لا يتقدم قصدا لا يتقدم شعبان بصوم يوم ولا يومين للعلة التي التي سبقت إلا إن وافق ذلك صوما كان يصومه صوما كان يصومه مثل الإنسان يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما أو أنه قد نذر أن يصوم آخر يومين من كل شهر إنسان نذر أن يصوم آخر يومين من كل شهر واضح؟ أو آخر ثلاثة أيام من كل شهر وتعرفون أن بعض أهل العلم استحب في صيام ثلاثة الأيام من كل شهر أن تكون في آخر الشهر من أجل أن تكون نعم أن تكون بمنزلة الكفارة للشهر وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى في موضعه فعلى كل حال قد يشكل على هذا حديث عمران بن حسين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل صمت من سرر, من سرر رمضان شيئاً قال لا قال إذا أفطرت فصم يومين فصم يوماً أو يومين وسرر الشهر هو آخره آخر الشهر لماذا لأنه يستتر القمر فيه يستتر القمر فيه هذا بعض أهل العلم استشكله وحاول أن يجيب عنه قالوا لعل عمران بن حصين كان قد نذر أن يصوم آخر الشهر ولكنه تحرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين فبهذا الاعتبار ترك الصوم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك وهذا التأويل هذا التأويل فيه بعد والله تعالى والله تعالى أعلم فعلى كل حال قال له إذا أفطرت فصم يوم يوما أو يومين إذا أفطرت فصم يوما أو يومين هذا قوى به من قال إنه كان عليه نذر فتركه لما علم من النهي قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطرت فصم يوما أو يومين أي مكان ذلك الذي الذي قد نذرته والحديث ليس فيه أنه أنه ندر نعم ليس فيه أنه ندر مع أن مع أن هذا الذي قيل أمر محتمل ولكن الجزم به لا دليل عليه لا دليل عليه فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين هذا فيحتمل أن يكون ذلك صارفا للنهي من التحريم إلى الكراهة فيكون النهي للتنزيه للإلة التي سبقت ويحتمل أن يكون ذلك لأمر ما لم نقف عليه يعني وقع لي عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه نذر أو غير نذر لكن الأمة مخاطبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ونحن مخاطبون بهذا ولهذا نقول لا يتقصد الإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم بيوم ولا يومين نعم لهذا الحديث والله أعلم الآن الآن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 معلوم بالسياق والمقصود به الهلال إذا رأيتموه فصوموا فالصوم يجب بالرؤية رؤية الهلال أو في معنى الرؤية أن يعلم دخول الشهر بالرؤية بإخبار مخبر وشهادة أو شهادة الشاهد مثل هو حال الناس الآن يعلن لهم أنه رؤية الهلال فيصومون وهم ما شاهدوه فهذا الثاني والثالث هو إكمال العدة إما أن يراه الإنسان أو يبني على رؤية غيره أو يكمل العدة وأما الحساب فإنه لا يبنى عليه حكم في الصوم لأن الشارع معتبره وهذه الشريعة كما قال الشاطب رحمه الله أمية شريعة أمية بمعنى أنها شريعة تصبح لكل زمان ومكان فتعبد بها المكلفون في كل حالاتهم سواء كانوا في الحضر أو في السفر سواء كانوا من أهل القرى أو من أهل البوادي والذين يعرفون الحساب قلة وعلوم الفلك تحتاج إلى دراسة وتخصص وتحتاج إلى مراصد وآلات وما أشبه هذا وهذا لا يتيسر لأكثر الناس فمن رأفة الشارع ومن حكمته أنه لم يربط الناس بمثل هذه بمثل هذه الأمور وإنما ربطهم بأمر متاح لكل أحد إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا سواء كنا رأيناه بالعين المجردة أو رأيناه بالمكبر فإنه يجب الصيام بهذه الحال لأن هذا كله من الرؤية أو صعدنا بالطائرة فرأيناه كما قد يفعل أحيانا في بعض النواحي فكل هذا من الرؤية لكن, لكن المكلف لا يطالب به بمعنى أنه لو لم يصعد بالطائرة ليبحث عن الهلال أو ينظر بالمكدر ليبحث عنه فإنه لا يلام ولا يقال إنه قصر في تطلبه وإنما ينظر إليه بعينه المجردة فإن رأاه صام وإن لم يره لم يجب عليها الصوم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا هل هذا خطاب لمجموع الأمة باعتبار أنها وحدة متكاملة أو كتلة واحدة أو أن هذا خطاب لكل فرد منها طبعا ينبني على هذا حكم إذا قيل هذا خطاب لمجموع الأمة فمعنى ذلك أنه إن رآه الواحد فإنه لا يصوم بمفرده وإنما يؤدي الشهادة فإن قبلت فإنه يصوم مع الناس وإن لم تقبل فهل يصوم؟ هل يجب عليها الصوم لأنه صلى قال صوموا لرؤيته وأفضروا لرؤيته أو يقال إن هذه الرؤية غير معتبرة فهي ملغاة أصلا فمثل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول إنما قيل له الشهر لاشتهاره فرؤية الواحد حتى لو رأاه فإن ذلك لا يعتبر لا يعتبر ولا يصوم بل يصوم مع الناس يعني لو أنه أدى شهادته مثلا ولسبب أو لآخر ما قبلت سئل بعض الأسئلة مثلا فما أحسن الجواب أو لغير ذلك فما قبلت شهادته فهل يصوم لقوله وسلم صوموا لرؤيته أو يقال هذا موجه لجميع الأمة الحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا يحتمل هذا ويحتمل هذا فمن فمثل شيخ الإسلام حينما يقول الشهر قيل له شهر الاشتهاره فمعنى ذلك أن رؤية هذا لا يتحقق فيها هذا المعنى وبناء عليه لا يحكم بدخول الشهر لا بالنسبة إليه ولا بالنسبة لغيره لاحظتم المأخذ؟ ومن قال إن العبرة بالرؤية وإذا رآه فإنه مخاطب بهذا الحديث فإنه يجب, يجب عليه الصوم والحديث يحتمل هذا وهذا فلو قال قائل ممن رآه أنا أريد أن أحتاط على الأقل وأصوم لأني رأيته وإنه السلام قال صوموا لرؤيته فهل يعتبر من قبيل صيام يوم الشك؟ ويكون ذلك مذموما الجواب لا فهل يتأتى الاحتياط في مثل هذا الموضوع؟ يقال نعم لأن من أهل العلم يقول إنه يجب عليه أصلا أن يصوم أن يصوم هذا اليوم ونحن ليس من شأننا هنا أن نذكر الخلاف وإنما ذكرت هذا لبيان هذا الملحظ أن الاحتياط هنا ليس من قبيل صوم يوم الشك ففرق بين هذا وهذا والعلم عند الله عز وجل إذا رأيتموه فصوموا نعم صوموا وإذا, وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم غم عليكم أي حال دونه غيم مثلا غطي ما رأيتموه لسبب أو لآخر غيم أو قتر وهو الغبار الذي يكون في السماء يقال له قتر وفي وإذا كان في الأرض يقال له الغبار فعلى كل حال فإن غم عليكم فاقدروا له فاقدروا له طيب إذا رأيتموه فصوموا إذا رأيتموه فصوموا فإن غم عليكم هذه الخطابات ما تحتمل أن تكون متوجهة لكل فرد وتحتمل أن تكون متوجهة لعموم الأمة لكن في توجهها لعموم الأمة هل هي متوجهة لجميع الأمة من شارقها ومغاربها أو أهل البلد ومن في حكمهم من يتفقون معهم أو يوافقونهم في مطلعهم الحديث يحتمل يحتمل هذا وهذا وتعرفون حديث قريب في صحيح مسلم لما قدم من الشام فسأله ابن عباس عن الهلال متى رأوه يعني في الشام فذكر أنهم رأوه ليلة الجمعة وأنهم صاموا صام معاوية وصام الناس فقال أنت رأيته قال نعم فقال ابن عباس ولكن رأيناه ليلة السبت فسأله كريب ألا تأخذ برؤية أمير المؤمنين معاوية فقال لا لا وذكر أنه لا يزال يصوم حتى يرى الهلال أو يكمل العدة وعزى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذنا بحديث ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنه وقلنا له حكم الرفع فيكون المعتبر بذلك هو المطالع وبناء عليه لا يطلب توحد جميع الأمة بالصوم أنتم تلاحظون ما يكتبه بعض الكاتبين لماذا الأمة تختلف في عيد الفطر وتختلف في دخول رمضان هؤلاء يصومون السبت هؤلاء يصومون الأحد ولماذا لا يتحدون وكانت بعض الجهات الدينية قد كتبوا للشيخ محمد بن براهيم رحمه الله تعالى المفتي وعرضوا عليه أن توحد الأمة ب الصوم فرد عليهم ردا في غاية الجودة وهو موجود في فتاوى. قال لهم الأمة بحاجة إلى أن تتوحد في الاعتقاد والاتباع وأما الصوم فإنه بحسب الرؤية فإذا رآه الناس صاموا ولا يطالبون برؤية غيرهم. وأما عيد الأضحى فالناس تبع فيه لأهل مكة أصلاً لأن عرف عندهم فلا يمكن لأحد أن يقول عيد الأضحى عندنا غير عيد الأضحى في مكة. لاحظتم؟ فالمقصود أن حديث ابن عباس هذا. يدل على أن المعتبر هو المطالع مع أن الحديث حديث الباب صوموا إذا رأيتموه فصوموا يمكن أن يكون لعموم الأمة فإذا رآه بعض منها في ناحية لزم ذلك لزم ذلك الجميع هذا هذا يحتمل ومن أهل العلم من يلحق بهذا على كل حال نعم أهل البلد يقول الناس تبعوا لعلمائهم الناس تبعوا لعلمائهم فإذا حكم علماؤهم بدخول الشهر فالناس تبعوا لهم في ذلك ويكون ذلك نعم ويكون ذلك معتبرا إذا أكرت هذه الرؤية رؤية الهلال وصام الناس فإن ذلك يشمل ما يتبعهم يعني فيما يسمى الآن التراتيب الإدارية بحدود الدولة فيكون ذلك بكل ما يتبع هذا هذا الحاكم ولو اختلفت المطالع وهذا قول معروف لأهل العلم قال به قائلون منذ قرون متطاولة قالوا إذا اعتبره الحاكم أقر هذه الرؤية فإن كل من يتبع لهم هو في حكمهم ولو اختلفت المطالع وعلى كل حال المسألة فيها هذا الخلاف المعروف ولو قال قائل بأن ذلك يعتبر فيه المطالع فإن هذا قد يكون أقرب لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما و فإن غم عليكم فقدروا له أقدروا له من التقدير ويفسره فأكمل العدة ثلاثين هذا أحسن ما يفسر به فقدروا له فلا داعي لتفسيره بالمنازل قدروا منازل القمر ولا داعي لتفسيره بمعنى لا يلوح ولا يتبادر إلى ذهن السامع وهو من التضييق كما قال قائلون ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فإذا ضيقنا شهر شعبان كم يكون تسع وعشرين يكون تسع وعشرين يوم فاقدروا بمعنى ضيق له نضيق ماذا نضيق شهر شعبان هذا هذا احتمال لكن هل هذا هو المتبادر أبداً ولا يجوز أن تفسر النصوص بغير الظاهر المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه وهنا لا يوجد دليل على هذا بل يوجد دليل على عكس هذا وهو أكمل العدة أكمل العدة ثلاثين فاقدروا له معنى ذلك أننا نرجع إلى التقدير ونحسب ثلاثين يوماً هذا أحسن ما يفسر به والعلم عند الله عز وجل فضلنا أنتم قرأت الحديث الثالث تسحر فإن في السحور بركة تسحر هذا أمر والأمر يدل على ماذا الأصل أنه يدل على الوجوب لكن هل يقال هنا إنه للوجوب الجواب لا وما هو الصارف الذي يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب ها ليش ما هو لاويش؟ لاويش؟ أيضاً الوصال جيد؟ الوصال أنه كان يصبح يقول هل عندكم؟ نعم. فالحاصل أن السح السح أن السحور لا يجب. ولكنه استحب قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فقوله تسحر أمر، ولكنه يحمل على الاستحباب. فإن في السحور ولا في السحور إذا ضبطت السحور فهو المأكول عندما يفرق بين هذا وهذا. الوضوء والوضوء. باعتبارا الوضوء هو الماء والوضوء هو الفعل والسحور هو الذي يؤكل والسحور هو عملية الأكل نعم والطهور والطهور نعم فهنا إذا قلنا السحور فالسحور بركة هذا ظاهر باعتبار أن الصائم يتماسك معه سائر النهار ويبقى محتفظا بشيء من قوته ويكون ذلك أدعى لصبره و... فهذا مثل ما جاء في أن بعض المطعومات أنها مباركة فكذلك أيضا أكلت السحور فيها بركة ولو كان ذلك شيئا يسيرا ولو أن يحسو حسوات مننا. إضافة إلى أن ذلك فيه مخالفة لأهل الكتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل بين صيامنا وصيام وصيعم أهل الكتاب أكلت أكلت السحر ومخالفتهم مطلوبة فهو أمر مستحب وإذا قيل بالضم سحور فهذا يمكن أن يحمل على أن قيام مثل هذا الوقت والاستيقاظ فيه أنه أمر محمود لما يحصل فيه لما قد يحصل فيه من ذكر الله عز وجل محو ذلك لكن هذا فيه بوعد. والأقرب الله تعالى أعلم هو الأول فإن في السحور بركة إلا إذا قلنا لا فرق بين السحور والسحور فاختلف الضبط والمعنى واحد والمقصود به ما يؤكل نعم المقصود به ما يؤكل فعلى كل حال وإذا فسرناه بالأكل بعملية الأكل فهذا هذا لا شك أنه ملازم للأول ولا حاجة لمثل لمثل هذا التدقيق والتنقير طيب وفي الحديث الآخر حديث أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية قدر خمسين آية تسحر ثم قام للصلاة ثم قام للصلاة معناها أنه أخر أخر السحور هذا هو السنة نعم وهذا التحديد الذي يأتي في الأحاديث قدر خمسين آية يقدر بالآيات المتوسطة لا يقدر بالآيات القصيرة ولا يقدر بالآيات الطويلة دائما إذا رأيت في تقدير عدد الركعات مثل طول الركعة أو نحو هذا بقدر خمسين آية بقدر ثلاثين آية بقدر كذا فالمقصود به الآيات المتوسطة ليست الطويلة وليست القصيرة مثل آيات سورة الكهف سورة الإسراء وأشبه ذلك فهي وسط بين الطول والقصر فمثل هذه المدة قدر خمسين آية من الأذان إلى الصلاة كم تقرأ مثل هذه آيات المتوسطة؟ نعم ربع ساعة تقريبا أو نحو هذا فهذا يدل على أنه أخره جدا أخره جدا وما ورد في بعض روايات عن أبي بكر وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أخروا حتى الإصفار أو نحو هذا فإما أن يحمل ذلك على المبالغة في التأخير أو يقال إنه يرجع في ذلك إلى المحكمات فإن الله عز وجل قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فهذا من المحكمات فإذا اشتبه على الإنسان بعض, بعض الآثار أو بعض النصوص أو نحو ذلك فإنه يرجع إلى الأصول والنصوص المحكمة ويقف عندها وهذا عصمة بإذن الله عز وجل من الضلال في كل شيء ولذلك ذكر الشاطبي رحمه الله أن النصوص على أنواع ولذلك فإن الإنسان هذه النصوص إما أن تتوارد جميعا على تقرير معنى فلا شك أن هذا هو الحق أو أن يأتي عامة النصوص تقرر معنا ولا يكاد يخرج عنها إلا ما ندر فمثل هذا لا يتمسك به لا يتمسك به وتترك النصوص الواضحة الصريحة ويكون هذا من قبيل تتبع المشتبهات وقد يفضي بالإنسان إلى الزيغ هذا كثير في الآداب وفي العقائد وفي العبادات وفي غيرها وقسم آخر تتضافر فيها النصوص ترد تقرر معنا ويرد قليلا ما يخالفه فقد يكون له وجه أنه في بعض الحالات في حالات خاصة في حالات مستثناء في حالات قليلة وأحيانا تكاد تتعادل النصوص ورد هذا وهذا فيكون ذلك من قبيل المشروع وذلك من قبيل المشروع فكم صار عندنا نوع في هذا الاعتبار؟ ها أربعة ولا خمسة؟ أربعة؟ إينعم؟ فراجعوا كلام الشاطبي رحمه الله في الموافقات في هذه القضية فهو في غاية الأهمية. جو وقت الإقامة ولا إيش؟ ها؟ طيب، تفضل. عائشة ونسلمت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتركه لجلو وموطنه من أهل ثم يبصريه يصوم. نعم. الـ الـ الآن المؤلف رحمه الله ذكر في أول هذا الكتاب نعم ما يدل على أن الإنسان لا يتقدم رمضان بيوم. ولا يومين. نعم، وذكر ما يعرف به الشهر دخول الشهر. نعم، ثم إذا أراد الإنسان أن يصوم إذا عرف أن غد رمضان، فإنه يتسحر. نعم، وقد يصبح هذا الإنسان وهو جنود. فهل يخل ذلك بصومه او لا هل يخل هل يؤثر ذلك هل الجنابة تتنافى مع الصيام او لا تتنافى معه كان يدركه الفجر وهو جنوب من اهله يعني من غير احتلام لان النسان قد يحتلم ويستيقظ الفجر بعد طلوع الفجر ثم يجد ذلك ولا يتمكى من الاغتسال الا إلا في وقت الصوم أما الجناب فإنه يستطيع أن يغتسل بعدها إلا إذا كان ذلك في آخر جزء من الليل لأن قوله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى أن قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فهذا هو الذي يسميه الأصوليون بدلالة الإشارة بمعنى أن النص أصلا ما سيق لتقرير هذا المعنى وهو من أصبح جنوبا فإن صومه صحيح لأن الله عز وجل قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر دل ذلك على أن الإنسان يجوز له أن يأكل ويشرب ويجامع إلى آخر جزء من الليل وإذا كان الإنسان يجامع أخ إلى آخر لحظة من الليل فمتى سيغتسل قطعا بعد طلوع الفجر فدلت الآية بمفهوم الإشارة على أن من أصبح جنوبا فإن صومه صحيح فإن صومه صحيح وتعرفون النصوص الشارع تسلط عليها جميع أنواع الدلاله منطوق والمفهوم والمنطق بأنواعه نعم المطابقة والتضمن والاقتضاء واللزوم والإشارة والإيماء والتنبيه كل هذا ينزل على النص فنستمت منها ألوان الاستنباطات وإن كان النص ماسيق أصلا لتقرير هذا المعنى كما في هذه الآية فالآية والحديث يدل على أن من أصبح جنبا فإن صومه فإن صومه صحيح وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم صلاة الفجر يعني فأصوم فقال للسلام وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم وقد وقع أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول بأن من أصبح جنوبا فإن صومه لا يصح لا يصوم في ولاية مروان على المدينة فخالفه في ذلك مروان وأرسلوا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمه فأخبرتا بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله عائشة وأم سلامة هذا حديث وبهذا نعرف خلاصة أن الجنابة لا تنافي لا تنافي الصيام لكن ما الذي ينافيه؟ الذي ينافيه هو سبب الجنابة إن كان ذلك فعله عامدا ذاكرا لصومه عالما بأن ذلك يفسد الصوم فإن فعل ذلك ناسيا فإنه لا شيء عليه وصومه صحيح وإن فعله جاهلا لا يدري أن الجنابة تفطر. سبب الجنابه جماع، فإنه، فإن صومه صحيح، لأن الله عز وجل في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان، نعم، فعل كل حال مثل هذا. ثم بعد ذلك تكلم عن النسيان إذا أكل أو شرب ناسيا هذا ما عاد يبدئنا يقرأ الأسئلة نجلس عشر دقائق نقرأها بعد الصلاة ولا ولا نخليها بعدين ها تقول نقرأها بعد الصلاة عشر دقائق ولا ولا نخليها بعدين ها نجلس بعد الصلاة عشر دقائق إن شاء الله نقرأ بالموضوع. يقول هل التمر الآن في بلدنا يعتبر من القوت أم من الفاكه علما أن منطقتنا منطقة بادية والتمر عندهم أساسي لكن لا يعتبر كطعام يكفي عن الوجبة على كل حال من أخرجا التمر فإنه يجزئه إن شاء الله نعم لأن الناس يأكلونه ويمكن الاكتفاء به وما أشبه ذلك بخلاف الشعير الذي هجره هجره الناس وصار من طعام دواب بهم يقول لماذا لا يكون الدرس في الدمام في جامع هو الدرس هنا الإخوان على أساس ترضون أن يكون الدمام هل عنك تردون ننقل الدرس للدماء هذا درس الأخوان يطالبون به من سنوات و... فنعم آ... يقول نحن ندفع زكاة الفطر قبل العيد بيوم آ... بيومين فما الحكم على كل حال الذي يفتي به العلماء هنا هو يجوز يرخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لكن هذه الروايات كما قلت إذا جمعناها فإنه يفسر بعضها بعضا فإذا راد الإنسان أن يحتاط لنفسه فإنه يدفعها لوكيله من الجمعية أو غيرها ويقول له إذا جاء صبح العيد أو نحو هذا ما حكم يقول خط ما هو واضح دفع الزكاة إلى الجمعية رجل دفع الزكاة إلى الجمعية قبل العيد يوم والليلة مثلا فما ذنب الذي أخرجها لماذا لا تبرأ ذمته لأنك قلت والله أعلم أنها لسان أنا أقول إذا كانت هذه الجمعية ما أخرجتها لأخي كما فهم إلا إذا كان حصل مني سبق لسان أنا أقول بعض الناس الجمعيات يسألون يقولوا نأتي أحيانا بعد الإجازة بعد العيد بيومين أو نحو هذا إلى الجمعية فنجد أكداسا من من الزكاة الفطر فمثل هذا الذي يضعها ليلة العيد عند باب الجمعية الجمعية ليست وكيلا للفقير هي وكيل عنك أنت توصلها هي إلى الفقير فمن مثل هذه الحال لا تبرأ ذمتك بمجرد وضعها عند باب لا بد من إخراجها قبل العيد وهم لا يأتون إلا بعد العيد بأيام يقولون نحن نستقبل إلى الساعة الثانية عشرة وبعض الجمعيات أخبروا أنهم كانوا يتعمدون إبقاء كميات منها يقصطونها أثناء السنة يظنون أن ذلك يصح طيب كم يجب على الشخص الواحد؟ إخراج من زكات الفطر سبق التفريق بين البر وغير البر فيخرج من الرز مثلا قدر صعب نعم يقول ما حكم من جهل الحكم وترتب على المرت على الفعل مثل أن يجهل العقوبة في الوطء في نهار رمضان هل يعفى عنه أم ماذا عليه؟ لا لا يؤثر جهل الحكم جهل العقوبة لا يؤثر يكفي أن يعرف أن هذا من قبيل المحرم وأما معرفة قدر العقوبة المرتب عليه فليس ذلك, بم... ب... فليس ذلك بلازم في لحق الوعيد به أو ما يترتب عليه من الكفارات أو نحو هذا الجزاء في الدنيا أو في الآخرة لا يحتاج أي يعرف قدر العقوبة واضح هذا ولذلك كثير من الناس يقول أنه جامع في رمضان يقول أياما كثيرة يقول أكثر أيام الشهر هذا يح... يقول ما كنت أدري أن المسألة يؤدري أنها حرام لكن ما كنت أدري أن المسألة فيها شهرين متتابعين فمثل هذا يحتاج أن يصوم مدد طويلة جدا عن كل يوم شهرين متتابعين وبعضهم يقول أحرجي أصوم شهرين متتابعين دا دايم صايم والناس يسألوني لماذا تصوم وشقول لهم ما قتلت نفس ولا هنا. وآخر يجعل امرأته تتكلم معه بصوت السبيكر تقول لا أسبر عنه فكيف يصوم شهرين متتابعين أنا أتضرر تقول يقول ما الحكم في رجل أذن المؤذن وهو يجامع أهله؟ إذا كان يؤذن على الوقت، على الوقت، فإن يجب عليه أن ينزع. وإذا كان يؤذن قبل الوقت، قبل الوقت، فإن مثل هذا كالأكل والشرب تماما ماذا يجب على الإنسان إذا سمع الأذن وهو يأكل أو يشرب؟ يسأل عن حكم الأخذ عن اللحية. دعونا من هذا نحن نسأل، نتكلم عن موضوع الصيام ولا يأخذ ما زاد عن القبضة العجيب في فهم لبعض الناس لا أدري هم يتهكمون ولا جدين في القبضة يأخذ ما زاد على القبضة كما جاء عن ابن عمر أن ذلك قد يرخص فيه نعم يأخذ ما زاد على القبضة ماذا يفهم بعضهم يقول هذه القبضة فما زاد يأخذه يحلق العارضين ويترك هنا فقط ويقول هذا ما زاد على القبض ويأخذه فيحلق هذا وهذا يقول ما رد فضيلتك على من يصوم قبل رمضان بيوم يوم يومين أو أكثر من ذلك مثل الأسبوع بحجة التعود على الصيام ولا يتقصد قبل رمضان بيوم أو يومين لكن إن وجد داعي الاحتياط مثل إذا كان يوم غيم فهل يصام ابن عمر ورد عنه رواية حديث النهي ومع ذلك كان يصومه كان يصومه ولهذا بعض السلف قال بصيام يوم الغيم باستحبابه وبعضهم قال بتحريمه وبعضهم قال بكراهته وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول إن ذلك يسوغ فيه الاحتياط فله أن يصوم وله أن يترك الصوم ولا معنى للقول بالوجوب ولا معنى للقول بالتحريم هذا كلام شيخ الإسلام سيدنا رحمه الله نعم وقد لا يخلو من الإشكال للنهي نعم لأن الأصل عدم دخول عدم دخول الشهر أصل بقاء شعبان ونهي النبي الله عن التقدم في يوم أو يومين وقوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فكل هذا يبين فيه الحكم بيانا واضحا لا لبس فيه أن الإنسان يكمل العدة ثلاثين ولا يحتاج أن يحتاط هذا الاحتياط يسأل هنا عن بعض الفتاوى الاستثمارية على كل حال ما معنى المطالع المنطقة في البلاد أم كل ما يتبع الدولة وإنكورت لا المقصود بالمطالع اللي هي مطالع الأهلة فهذا يختلف من إقليم لآخر مختلف لاختلاف الأقاليم فمثلا أهل الشام لهم مطلع نعم وأهل مصر لهم مطلع وأهل بلاد المغرب لهم مطلع وفي جزيرة العرب مطلع وما أشبه هذا نعم فهذا <تصفيق> هذا هو المراد، الله أعلم آآ يقول يقول الرجل إيش يخرجها أهلي في بلدي من حبوب محاصيل وأنا أخرجها عن نفسي وإيش ما أدري إيش نقدا هنا فهل ترى أن أخرجها أحدنا دون طرف يخرجها طرف واحد؟ الأصل أن الإنسان يخرج زكاة الفطر في المحل الذي هو فيه فإذا كنت أنت هنا فأخرج زكاة الفطر عن نفسك و... ويخرجها أهلك في محلهم اللي هم فيه من قوت البلد هناك ولا تخرج نقدا ولكن لو أن الإنسان أخرجها في المحل الذي هو فيه عن أهله الذين هم بمكان آخر بأرض أخرى فإن ذلك يجزئ فإن ذلك يجزئ كذلك لو أوصاهم فأخرجوا هناك فإن ذلك يجزئه يقول كم من الريالات السعودية يجزع على الفرد قلنا لا تخرج بالنقض. نعم يقول إذا افترضنا أن القيمة اللي يجزع وخرجها على الفرد ثلاثة ريالات ما حكم حكما يخرج زيادة خمس ريالات الزيادة لا أشكال فيها لكن لا تخرج للنقد وإلا فإن الزيادة بقدر زكاة الفطر لا أشكال فيها والله عز وجل قال في الإطعام بدلا من الصيام قال فمن تطوع خيرا ففمن؟ قال فمن لم يستطع قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له بمعنى زاد على القول المشهور عند المفسرين في معنى الآية والله أعلم يعني يخرج أكثر من طعام مسكين وبعضهم يقول غير هذا في معناها آآ يقول في زكاة الفطر من رمضان أو كلام نحو هذا إيش سحق للوجوب في يوم العيد من مات قبل الفطر من رمضان ليس عليه لا يجزع بعد الصلاة مع وجوب فيه واحدة تكفي الشهر الشهر حصل المنع من صوم ما هو واضح يقول رواية الفطر من رمضان تحتمل الوجوب في يوم العيد هذا واحد اثنين من مات قبل الفطر من رمضان لا يجب عليه ولا يجزء بعد الصلاة مع وجوب الأداء الظاهر هذا الأخ قاعد يلخص تلخيص ما هو سؤال أليس كذلك؟ أمان يقول من صام رمضان من صام رمضان بيوم أو يومين من أجل ما يقصد من تقدم يعني وحدث ما يعلم من أجل تعويد النفس هذا سبق أرجو طرح المسألة وهي الخاصة بالجمعية من وضع الفطر وتصريفها يمكن يقصد الكلام اللي قلناه قبل قليل زكاة الفطر وكيف أنها تتصرف وأنا لا تبقى عندهم جبناء خرجوا إلا أن يكونوا يأخذون وكالة من الفقراء بعيانه وفقراء معينين يعطونها لهم بعد ذلك هل يجوز إخراج الزكاة بعد يقول بعد أمتلكها يمكن يقصد أنه أعطي زكاة الفطر لفقره مثلا هل يجوز له أن يخرجها زكاة عن نفسه؟ الجواب نعم لأنه امتلكها من رأى الهلال ثم رد ولم تقبل شهادته هل يصوم الشاهد وماذا عن الدولة؟ سبق الكلام على هذا بأنه بأن مثل شيخ الإسلام يرى أن هذه الرؤية غير معتبرة وأنه لا يصوم ومن أهل العلم من يقول إنه يصوم سراً وأما الحاكم أو القاضي فإنه قد يرد شهادته لسبب أو لآخر يسأل هذا الإنسان فيتبين له أن هذا الإنسان لا يعرف أصلا الأهلة أو يقول رأيت طرفه وما رأيته جميعا أو نحو هذا فمثل هذا لا يثبت به الشهر وتسمعون أحيانا أنه شهد شاهد بالشهر ومع ذلك ما أكرت شهادته لسبب أو لآخر يعني حينما يستفصل هذا الإنسان يتبين أن هذه الرؤية غير متحققة فلا يبنى عليها يقول أحيانا أقرأ كلمة وهذه من مفردات المذهب فما المقصود بذلك يعني أن الإمام أحمد تفرد بهذا فلم يقل به مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة مفردات الإمام أحمد ومن أراد أن يعرف مثل هذه المصطلحات اللي في مثل كتاب المدخل لابن بدران كتاب مفيد ونافع وجيد يفسر مثل هذه الأشياء والكتب التي ترد قال في الرعاية قال أبو بكر عبد العزيز قال غلام الخلال نعم وهذا وجه وهذه الرواية وهذا مخرج. هلا شو معنى التخريج والوجه والرواية والقول نعم والفرق بين هذه الأشياء في عبارات الإمام أحمد أو التي الذي تجده يعبرون به في كتب الحنابلة مثلا هذا الكتاب يفسر لك هذه الأشياء جميعا والكتب التي ترد دائما يشيرون إليها يقولون قال في الرعاية قال في كذا من المراد بهذه الكتب ومن ألفها وما هي الكتب المعتمدة عندهم فهو كتاب مفيد جدا لطالب العلم الذي يريد أن يقرأ في الفقه أو حتى في القواعد الفقه حصة مثل كتاب قواعد بالرجب فإنه لا يتمكن من فهمه وضبطه إلا من كان له خلفية جيدة في المذهب كان له خلفية جيدة في المذهب هذا الاعتبار يفهم هذه الأشياء لأنها ترد كثيرا في هذا الكتاب يقول ما الحكمة من تقديم زكاة الفطر قبل البدء لا هي طبعا في آخر الزكاة في الواقع فكتاب الصيام يبدأ من جديد لكن أنا لأن زكاة الفطر تتعلق بالصوم فاجتزأتها من باب الزكاة نعم فقط من باب ال الحرسطة أن يمر علينا مثل هذه الفوائد فقط يقول أنا من منطقة تتكفل فيها المندوبيات بجمع الزكاة وبعض المندوبيات لا تمانع في أخذ مبالغ مادية ثم يخرجون منها الزكاة أو بعض جماعات المساجد من الأشخاص الموثوق فيهم يجمعون المبالغ والزكوات ثم يخرجونها فما الحكم بالنسبة إذا كان يقصد زكاة الفطر فالذين يأخذون نقدا إذا كان قد وكلهم أن يشتروا له طعاما فلا إشكال واضح لا إشكال وأما إن كان يقصد زكاة المال ليست زكاة الفطر فإنه يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها بمعنى أن المتصدق المزكي أو من يقوم مقامه كوكيله سواء كان جمعية أو فردا فإنه لا يتصرف بهذه الأموال ويروح يشتري فيها يشتري فيها أدوات مدرسية وثياب للعيد وما أشبه هذا يعطيها الفقراء نقول لا يملكون هذا المال فيرد السؤال السابق أن هؤلاء الفقراء قد يضيعونه وقد يشترون فيه أشياء محرمة وعيالهم قد يموتون من الجوع ويذهب هذا الإنسان ويتلفه في شيء آخر فما الحل نقول الحل أن يؤخذ منه وكاله فإذا أخذ منه وكاله فوكيل هذا ممكن أن يشتري فيه أقوات يشتري بهذا المال ما يحتاجون إليه من ملابس ومن أشياء يحتاجون إليها في المدارس وأجار البيت وتسديد فواتير الكهرب وما أشبه هذا فهذا هو المخرج أما أن يتصرف أصحاب الأموال أصحاب الزكوات أو من يقوم مقامهم بهذه الأموال فإن هذا يفتح بابا ربما في التلاعب بالزكوات فلا يفتح هذا الباب على الناس لكن هذا هو المخرج والله تعالى أعلم السؤال الأخير ما هو يوم الشك يعني هو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان ما حكم صيامه؟ ذكرت لكم آنفا منهم من يقول بالتحريم ومن من هم يقول بالكراهة ومنهم من يصومه ولو قيل بالتحريم فإن ذلك أقرب الله أعلم وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم من يوم الشك فقد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك يقول كيف نوفق بين هذا اليوم وحديث ابن عمر عندما صام يوم كما قلت لكم في يوم الغيم هذا قول ابن عمر والذين رجحوا هذا قالوا ابن عمر هو الذي روى حديث النهي فهو أدرى بما روى وهذه مسألة معروف عند الأصوليين إذا خالف الراوي مرويه فهل نقول بأنه أبصر بما روى فما خالفه إلا عن علم بما يجب وذلك تلقاه عن الشارع أو نقول العبرة بما روى لا برأيه هو فقد يجتهد ويصيب ويخطئ ونحن مخاطبون بكلام الشارع وهذا هو الأقرب الله تعالى أعلم نحن مخاطبون متعبدون بكلام الشارع فإذا نهانا عن صوم يوم الشك أو, أو إذا قال إذا غم عليكم فأكمل العدة نكمل العدة ولا نصوم ذلك اليوم والله أعلم صلى الله عليه وسلم